मजान وَإِلُّوا يَوْمَئِذٍ لِلْمُكَذِّبِينَ <تصفيق> لا ظليل ولا يمني من اللذب إنها ترني بشار كالقصر كأن يومئذ للمكذبين هذا يوم لا يعطقون ولا يؤذن لهم وَيَعْتَذِرُونَ وَيَلٌ يَوْمَئِذِ مُكَذِّبِينَ انَّ الْمُتَّقِينَ فِي ظِلَالٍ وَعُيُونٍ يُؤْتُونَ أَكْلًا مِّمَّا يَشْتَهُونَ يُقَالُ لَهُمْ كُلُوا 117. إنا كذلك نجد المحسنين 118. قيل يومئذ للمكلفين قَلِيلًا إِنَّكُمْ وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ ارْكَعُوا لَا يَرْكَعُونَ وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِلْمُكَذِّبِينَ تَنفِي أَنَّ down the road.